только بل الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا إلا استمعوا وهم يلعبون لا هيذن قلوبهم وأسر النج والذين غنموا هذا إلا بشر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 ما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ما قد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بسناء إذاهم منها يرتبون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 والظالين آمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعيب لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من الذين قنن فاعلين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 قُلْ هَٰذَا بُرْهَانٌ لَّكُمْ فَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هَٰذَا ذِكْرٌ مَّن مَّعِي وَذِكْرٌ مَّن قَبْلِي ۚ مَّلَٰكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَسِرُّهُ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, إلا نوحي إليه أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ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 ولا يشبعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 طراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضالين أَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَزْقًا فَبَدَّقْنَاهُمَا كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجرا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء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 لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عن جه م النار ولا عن, ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بقت تفتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذرون ولإن مسهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النياويل لا لا يقول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 للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الزاعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنزلناه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 جئتنا بالحق أم أنت من اللعبيين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وتنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباء قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجهتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي بضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَجَعَلَ لَهُمْ أَكِيدًا أَفْنَاكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهم لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 جعلناه الأخسرين ورجعناه ونط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتِي يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ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 آتيناه حكما وعلما ولجينا من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَا لِفِي الْحَقْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ جَاهِدِينَ فَفَهَمْنَا غَاسُلَيْمَانَ وَكُلَّنَا أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمَ وَسَخَّرْنَا بَعْدَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْ لَهُ الْطَّيِّرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ربه أن مسني الضر وأن تارح من الرحيمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله وآتينا أهل غو ومثل غو من وذكرى للعابدين وإسماء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 وآتيناه أهله مثلهم مع رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا دَافِعَ فِي الظُّلُمَاتِ أن لا إله إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورغبا ويدعونا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجا فنفخنا فيها من روحنا. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين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 وحرام على قرية أهلنا ما أنهم لا يرجعون حتى إذا بتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب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 سبقت لهم من الحسنى أولئك أولئك نغم الفزع الأكبر وتتلقّهم الملائكة وتتلقّهم المنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 سَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ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 كُتِبَ عليه أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 وَإِنْ أُصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنَ نَفْعِ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 فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَائِنِ يَقْطَعَ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ بَأْسُهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا هَآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ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 الله اكبر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهره ما في بطونهم والجلود ولهم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 جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنَ الذَّهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٍ اللَّهُ أَكْبَر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادى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 وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا نَافِعًا لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَقُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الفقير، ثم يقضون فذهم، ويلوفن ذرهم، ويلطوفوا بالبيت العتيق، ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحِلت لكم الأعوام إلا ما يتلى عليكم.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 ثم محلها الى البيت العتيق الله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل أمة عَلَّمَ مَنْ سَكَّ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِينَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ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 لِكِسَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَا يَنَالُ اللَّهَ الْحُومَاءُ وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ الْتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات, وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر أن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا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 في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله نستعيم. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير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 يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كافروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم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 السلام عليكم رحمة الله سلام عليكم رحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 ويعُبُدون من دون الله ما لم يُنزِّل به سلطانًا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تُتلى عليهم آياتُنا بيِّناتٍ تعرفُ في وجوه الذين كفروا المُنكر يَكَادُونَ يَسْتُونَ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَجْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٱللَّهُ, الله, الله, الله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 قريبا ماثلون فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والم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 واعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله الله أكبر. الله أكبر. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بال نعم المولى ونعم الم...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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت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 وما لم نعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله العظيم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعمل وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إلهنا إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك إلهنا قد عظم الخطر واشتد الكرب اللهم نصرك الذي وعدت عبادك اللهم وكذلك ما نصرت أولياءك يوم الفرقان أنصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا الطول والإنعام اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ثبت الأرض اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المحتلين اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اليوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم كل إخواننا المتضررين من الفيضانات في باكستان اللهم إنهم, دع... اللهم إنهم فقراء فأغنهم وحفات فاحملهم وجياع فأطعمهم وعرات فاكسهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم كل لإخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم عجل لأوليائك النصر والفرج والعافية يا نصير المستضعفين يا نصير المستضعفين يا مجيب دعوة المضطرين يا رب العالمين اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها وعلماءها واجتماعها ووسطيتها واعتدالها ورجال أمنها يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من علينا بالقبول اللهم من علينا بقبول الدعاء وق الصلاة والصيام والقيام يا مجيب الدعاء يا ذا المن والعطاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله نبي المرحمة والملحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم يا رب تسليما كثيرا